وَلَوْ تَرَانِي إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ تَرَانِي إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا قول مني لاملا ان جهنم من الجنة والناس اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حقا القول ان لي املا ان جهنم ان نال الجن التي والناس اهل معين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم اذوقوا بما نسيتم لقاء وَذوقُ عَذاَابَ الخُلذِ بِمَاكُ تُمْ تََّلون غذوق عَذاَابَ القُلدِ بِمَاكُ تُمْ تََّلُون إِ ماَا يؤمنِنُ بآياتَِ الذيينَ إذذُكِوا بِهَا خَّوسُجَدَون وَسَبقُوا بِحَمدِ رَبِّهِم وَهُم لا يَستَكبِون إ بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما لَهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماواد لن بما كانوا يعملون ام الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماواد لن بما كانوا يعملون وام الذين فسقوا فمأواهم النار ومن الذين تفكوا فمأواهم النار كل ما اراد ان يفاجو منها ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون كل